एव <laughs> down. All oh right. إِنَّ اللَّهَ رَبُّ और oh.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 الحفظ لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك ينفذي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيه من رجال الحمد لله الذي من تغلل عليه كفاه تجاوزا وغفرانا اللهم لك الحمد حمدا دائما مع ديانك ولك الحمد حمدا خالدا مع ولك الحمد حمدا لا تفال دون مشيئتك ولك الحمد حمدا Hvala. الشصر على ما عطيت ولك الربد على نستغفرك Mm Hold -hmm. on. Mm -hmm. sala so الله لا اللهم ارينا من كنوا عبدك بل و لا عاصينا بيدك ما فينا حكمك عدل فينا تطا اسالك of sin and اللهم رب الناس اذهب عنهم الضر واشفه ف لا شفاء الا شفاءه شفاء لا يغادر سقما اللهم في طاعتك فاجعلنا منالك ملك البلاد واميرها محمد بن واجعل أعمالا الصالحة في رضاك يا رب العالمين اللهم إلا نعوذ من رضاك من سخطك وبمعافاتك من وبك منك لا نخصي فلا عليك أنت كما أثليت على نفسك أصل الله صلى على خير ولدك محمدا وعلى اله وصحبه والتام